الزهره دمي عنا جاءك قلب مواجه اذا لو بي الحاجه اذا مو من نتشمني انا عندك حاجه لو يا راي المرضية اي حيا من ايش بكى هي ليل مرضي اي حاجه ليتطلب قد بي يا معبيه اجيتك يال عرفت Qualse are not u any ya子 Wallse I have never told that Dhingan Yes yes yes I am سمعني سمعني اذا مو منك احكي اذا مو منك كل يني ما اونخي ويالمعلول والله باسمك والله ربنا مرتب ترتيب وذي جنوى ريشي على العرش وحاجة إذا مؤمن نجمني أنا أقلوب الحاجة إذا مؤمن معسومو ايليك من اخبك العصمه اي مينك ات لوي الاحسان بجاه السن لباو بعدي ذا بيحتاج اذا مومن نيش مني انا طلوبي اذا اذا مومن نيش مني انا ايه معصوم ايه لك راه يا الحسمه انا يا هيسل لبا وبعده ذبي يحتاجه يا ام الحسن لو فضالك تسد عيني انا اجرجه شفاعه ما تخيبني صيحت اجرجه شفاعه وما اترج شفاعه وما تخيبيني صحج يا فاطمه من النار فاطمه صحج يا فاطمه من النار صيح صحج <صحيح> يا <صحيح> <صحيح> <صحيح> <صحيح> <صحيح> <صحيح> <صحيح> إلو صار الحشر ونجيم عتف واجه إلو صار الحشر ونجيم عتف واجه اليوم الحج ألف ظالج سد انا اترجى شفاعه وما تخيبني ساعه اترجى بعد بعدك رجله لا اترجى يا فاطمة من النار رفض ميني إلو صار الحشر ونجم عدف ونجم